ولذلك اشتريت له بعض لوازم البيت. أحسنتي يا ابنتي. جزاك الله خيراً. وأنا طبخت له الطعام. وأنا سأرتب بيته إن شاء الله. أنت تقولنا دائماً إن مساعدة المسنين واجب علينا. لذلك أنا وصديقة مروى زرنا عم حسين وقدمت ماروة له هدية أنا سعيدة جدا لهذا التصرف الجميل أنتما كسبتما أجرا كبيرا شكرا يا أمي أنا فخورة بك أنت صاحبة قلب الرحيم